مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ 111. قرن مكناهم في مَا ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا 112. وجعلنا الأنهار تجني من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 112. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 113. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 117. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 118. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 114. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 115. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 116. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يقعم ولا يقعم قل إن 121. أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين 122. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 123. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 111. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء وَهُوَ 112. وهو القاهر فوق عباده وهو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 119. فما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون 110. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 111. ومن أظلم 119. من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون 110. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 وَمِنْهُم مَيْ يَْتَمِرُ إلَيكَ وَجَعلناَا على قُلُ بِهِمْ كَِّةًَ أَ يَطَهُ وَبِي آذَانِهِمْ وَقُرى وَإ يَرَوكُل ل آيَةِ ل يُؤمنِنُ بِهَا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 111. ولو ترى إذ وقفوا على النار 112. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 113. ونكون من المؤمنين 114. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 118. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ مُسَاعَدَةٌ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى هَاوِرِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ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 111. إنما يستجيب الذين يسمعون 112. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 113. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا مِن دابةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ مَا إِلَٰهَ رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 بلْهُ تَدرُونَ فَيَكشِفُ مَا تَدْرونَ إلَيهِ إشَأَتَ صَوونَمَا تُشِكُون وَلا قدَد أَْسَ الن إ أُمَ مِن مِن قَدْنكَ فَأَخَذناهُ بِالبَأسِ وَضر إ عَم 114. فلولا جاءهم بَأْسُنَا جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 115. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 119. فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 110. فاقطع دابر القوم الذين ظلموا 111. والحمد لله رب العالمين 112. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 111. انظر كيف نصدف الآيات ثم هم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 113. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 119. فمن آمن فَلَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون 111. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك 119. إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون 110. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 119. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين 110. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 111. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب, ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 112. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 111. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 112. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 113. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما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 111. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون 112. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 119. قل من ينجيكم من ظلمات البدر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من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 111. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يتقهون 112. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ شَيْءَ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبَصَّرَ نَفْسٌ بِمَا كسبت لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُقْبَلُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 117. هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 118. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 119. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 112. وله الملك يوم ينفخ في الصور 113. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 114. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين 111. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين 112. فلما جن عليه الليل رآ كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين 111. فلما رأى القمر قَالَ قال هذا ربي 112. فلما أفل قال لئن لم يهبني ربي لأكونن من القوم الضالين 113. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا, ربي هذا أكبر 114. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون 115. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 116. وما أنا من قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَقَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا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 119. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 110. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 119. ووهبنا له إسحاق ويعقوب 110. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 111. وكذلك نجزي المحسنين 112. كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ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 فَإِن يَكْثُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ قَتَدِهِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَ الْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَتَّى قَدَّرَهُ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 124. ونذرهم في خوضهم يلعبون 125. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر وَمَنْ القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة وَهُمْ به وهم على صلاتهم وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَتْ أُنْزِلَ مِثْلَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي مَرَاغِ الْمَوْتِ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 111. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 112. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 113. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 114. إن الله فارق الحب 117. ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون 118. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم 119. لتهتدوا بها في ظلمات البذ والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون 110. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم 111. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مِنْهُ كل شيء مِنْهُ منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا 112. ومن النخل من طلعها وَالزَّيتُ نَ وَرم ما نَ مُشْتَ بِه وَغَيَ مُتَشابِ أُ إثَمَلِهِ إذَا أَثمَ رَويََِّ إِ بِذَلِكُم لآيات لِقَوم يؤمِنُون وَجَعلُ لِلَّ نِشرَكَأَجِ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم بِأَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 117. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَوْهُم تطُغيَانِهِمْ يَعْمَهُ وَلَو أننَا نَززَّلن إلَيْهِمُمَلائِكَةَ وَكََّمَهُ المَوْتَ وَكََّمَهُمُ الْ المَوْتَ وَوحَشَوناَا عَلَيْهِم كُلَّ شَيئ قُبُ لَمَّ كانَُوا لؤمنِنُوا إِللاا أَ يَشَ الله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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون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 119. ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 110. وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 119. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم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 112. الله أعلم حيث يجعل رسالته 113. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله 114. وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 115. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 119. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 119. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون 110. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 111. ويوم يحسرهم جميعا يا معشر الجن قد مِنَ قد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 113. وقالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 114. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 115. ولكل درجات مما عملوا 112. وما ربك عَمَّا عما يعملون 113. وربك الغني ذو الرحمة 114. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء 115. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما وَمَا وما أنتم بمعجدين 110. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 111. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار 112. لا يفلح الظالمون 111. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا 112. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 113. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 114. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون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 129. قل أن الذكرين حرم أم الأنثيين 120. أم أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين 121. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين 122. ومن, الإبل اثنين ومن البقر اثنين 129. قل أذكرين حرم أم الأنثيين 120. أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين 121. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 122. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 ثَمَنِ الضَّرِّ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيذٍ غُفِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذَهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَفَ بِعَظْمٍ ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَضَبٍ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا كَفَقْرُ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَطُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَطْنَا وَلَا أَبَاءُنَا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط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 كَذَّبَ كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون 112. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 111. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 112. قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين تَرَكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا عَلَّستَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَنُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 117. وملة إبراهيم حنيفا وما مِنَ من المشركين 118. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله, لله رب العالمين 119. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول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 وَهُوَ الذي جَعللَكُمْ خَلَ فَأَْضِ وَرَرفَ بَعْوَكُمْ فَوْوقَ بَعْض دَجاتِ يَدَلُ وَكُمْ فِي مَا آتَكُْ إِ رَبَّكَ سرَيع الععقابِ وَإِهُ لَغَفُور الرحيِي